أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المفاهيم تنهيد في معنى كلمة المفهوم وفي النزاع في حجيته وفي أقسامه فهذه ثلاثة مباحث الأول معنى كلمة المفهوم تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معان الأول الثاني الثالث بعد ان انتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى من مباحث الاوامر ومباحث النواهي ناتي الى البحث الثالث في مباحث علم الاصول وهذا البحث هو بحث المفاهيم والكلام في المفاهيم يقع في عدة أمور الأمر الأول في تعريف كلمة المفهوم عندما تطلق هذه اللفظة هذه الكلمة كلمة المفهوم ماذا نقصد بكلمة مفهوم لا, لا. عندما تلفظ عندما تطلق تلفظ هذه الكلمة كلمة مفهوم ماذا نقصد بكلمة مفهوم وبتعبير آخر ما معنى كلمة مفهوم تعرفها ما هو قالوا كلمة مفهوم تطلق ويراد منها أكثر من معنى مرتان تطلق كلمة المفهوم بالمعنى اللغوي أي المفهوم يعني ما يفهم ما يفهم نحن في استعمالاتنا العرفية أحيانا نقول حينما يتكلم زيد بكلام نقول ماذا فهمت ما يفهم من الكلام ماذا فهمت من هذا الكلام فالإطلاق الأول لكلمة المفهوم تطلق بالمعنى اللغوي وهو ما يفهم من الكلام أي ما دل عليه الكلام هذا إطلاقهم ما دل عليه الكلام مرة يكون, المرة يكون, المرة يكون اللفظ كلمة واحدة يعني الكلام يكون كلمة واحدة ومرة أخرى يكون كلام جملة كاملة مثلاً مرة أقول جبل أو قد يقال ذهب أو فبّ مثلاً هذه كلمة السلام عليكم وهذه الكلمة لها معنى جبل لها معنى ذاك الشيء المفهوم ذاك الشيء المفهوم الحاضر في الذهن من كلمة جبل هذا في المعنى اللغوي يسمى المفهوم يعني ماذا فهمنا من كلمه جبل فهذا الاصطلاق اللغوي ومره اخرى لا يكون جمله مو لفظ يعني مو مفرد يكون جملة مرة ثانية مثلا نقول رايت جبلا من الدخان هذه جمله كامله جمله مركبه مو لفظ واحد يعني مو لفظ مفرد وإنما جملة تركيبية كاملة أقول رأيت جبلا من الدخان ماذا يسم من هذا الكلام هذا في المعنى اللغوي السلام عليكم هذا في المعنى اللغوي يسمى المفهوم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا الإطلاق الأول لكلمة المفهوم ومرة ثانية تطلق كلمة المفهوم بالمعنى المنطقي أي ما يقابل المصداق قرانا في المنطق المفهوم والمصداق السلام عليكم قرأنا في المنطق المفهوم والمصداق المفهوم في المنطق قالوا هو ذلك الكلي الذي ينطبق على كثير الكلي الذهني طبعا الذي ينطبق على كثير والمضDAQ لا المصداق ما يمتنع انطباقه على أكثر من فرد واحد ففي المنطق المفهوم يعني ذلك الكل المتصور في الذهن هذا عند المناطقة مفهوم يعني الكل الذي ينطبق على أكثر من فرد ويتصور في الذهن هذا كل منطقي هذا كل منطقي يقابله المصداق يقابله المصداق مثاله الإنسان وزيت الإنسان ليس له في الخارج فرد إنسان يعني ليس له في الخارج شيء يمكن أن يرى ويلمس ما يرى في الخارج هذا ليس الإنسان الكلي هذا مصداق وفرد من أفراد الإنسان فإذا تطلق كلمة المفهوم بالمعنى المنطقي وهو ما يقابل المصداق ما يقابل المصداق المفهوم المنطقي اذا هذا على هذا التعريف يعم التعريف الاول اذا قلنا المفهوم في المنطق ما يمكن تصوره في الذهن هذا يعم التعريف الاول او الإطلاق الاول لكلمه المفهوم ويعم غيره ايضا فقد, فقد يكون المفهوم له لا فضل وقد يكون المفهوم ليس له لفظ، فالمفهوم بالمعنى المنطقي يعم المفهوم بالمعنى اللغوي وغير اللغوي أيضا. هستنزل قام الكتاب إن شاء الله. والقسم الأول الإطلاق الأول للمفهوم، الإطلاق الثاني للمفهوم ليس هو محل البحث هنا في كتاب الأصول، إنما محل بحثنا هنا في المفهوم في القسم الثالث. وهو المفهوم بالمعنى الأصولي المفهوم الذي يقابل المنطوق فاذا كلمة المفهوم لها إطلاق في اللغة وهو ما يفهم من الكلام ولها إطلاق في المنطق وهو المقابل للمصداق ولها إطلاق عند الاصوليين نحن هنا في المفهوم بالمعنى الأصولي وهو المقابل للمنطوق خب ما معنى المنطوق وما معنى المفهوم عند الأصولي المنطوق ما يقول الأصولي هو ذلك المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق هذا المنطوق المنطوق معناً دل عليه اللفظ في محل نطق يعني نطقت به والمفهوم والمفهوم معنى دل عليه اللفظ التفت لكن لا في محل النطق المنطوق معنى في محل النطق حينما نطقت بكلام هذا كلامي منطوق هذا المنطوق له معنى آخر أحيانا غير مذكر في اللفظ فأوعيد مرة ثانية المنطوق عند الأصول معنى دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق وبتعبير آخر المفهوم عند الأصول هو تلك المدلولات الالتزاميه لللفظ قدام تعريف ثاني واعتقد الأول افضل من الثاني هو الضهور عند الاصول هو تلك المدلولات الالتزاميه للكلام خب هذا الكلام مرة يكون جملة انشائيه ومرة يكون جمله خبريه مثلا للانشاء إنشائية انا انشئ كلاما له مفهوم احيانا مثلا اقول أقول ان جاء فلان مثلا ان جاء العالم ان, إن جاء بعد إن جاء فأكرمه مثلا هذا المنطوق لكن له مفهوم ايضا صحيح مفهومه اللي لم يجي فلا تكرمه واضح يصير فالمنطوق ما دل عليه لفظ هذه الجمله اذا جاء زيد العالم اكرم هذا المنطوق بعد المفهوم شنو المفهوم معنى في الجمله لكن غير مذكور معنى التزامي مفهوم التزامي للجمله هذه الانشائيه وقد تكون تلك الجملة إخبارية احيانا مثلا الإخبارية إن ذهب زيده إن إن ذهب زيده إلى الغابة أكله السبع هذا خبر إخبار إن ذهب زيده إلى الغابة أكله السبع إن إن دخلت البحر من دون وسائل نجاة أغرقك البحر هذا كل إخبار مجملة إنشائية يعني أنا لا أريد شيئا لا أقول إن جاء ففعل له كذا أطلب لا أنا أخبر عن شيء أقول إذا زيد ذهب إلى البحر أغرقه البحر إذا زيد ذهب إلى الغابة أكله الثعبان هذا إخبار مو مؤنشأ هذا واضح يصير اذا كلامنا هنا في الأصول في المفاهيم لا في المعنى اللغوي للمفهوم ما يفهم من اللفظ ولا في المعنى المنطقي للمفهوم ما يتصور في الذهن لا انما كلامنا هنا في في المفهوم بالمعنى الاصولي وهو المقابل للمنطوق ومعنى المفهوم عند الاصول معنى دل عليه اللفظ لا في محل النوت اتضح هذا البحث إذن هذا محل الكلام هذا البحث الأول لكن في هذا البحث قالوا نشترط عند الأصولين المفهوم اشترطوا فيه شرطا لا بد أن نلتفت إليه قالوا قالوا هكذا حتى يكون حتى يكون للكلام منطوق ومفهوم المفهوم من المنطوق قلتم دلاله التزاميه بعد نحن نقول شرط زائد قالوا هذا القيد يجب ان يكون المفهوم بينانا هذا البحث مر سابقا بينانا بالمعنى الاخر في المنطق قراتم وهنا في درس سابق تعرضنا لهذا الكلام قلنا في المنطق في المنطق عندنا في الكليات الخامس اثلاثة منها ذاتيات واثنان عربيا الذاتي والعربي قالوا العربي العربي على قسمين العربي لازم ومفارق خب كلامنا في اللازم اللازم اللازم وهو ما لا وهو ما لا ينفك عن موضوعه صحيح؟ هذا معنى اللازم ما لا ينفك عن موضوعه اللازم قالوا على قسمين لازم بين ولازم غير بين لازم بين لازم غير بين واللازم البين أيضا على قسمين لازم بين بالمعنى الأعم ولازم بين بالمعنى الآخر هذا البحث السابق مرة علينا في الأصول شنو معنى اللازم بالمعنى الآخر؟ اللازم البين بالمعنى الآخر هو ما يكفي تصور الملزوم لتصور اللازم فقط. تصور الملزوم يكفي في حضور اللازم. مثلا مثلا اللفظ والمعنى اللفظ والمعنى كل لفظ له معنى عادتان فإذا أطلقت اللفظ رأساً يحضر معه المعنى إذا قلت كلمة جبل فيحضر في الذهن رأساً كلمة جبل معنى الجبل وهذا الحضور لمعنى الجبل لازم بين للمعنى الاخر يعني يكفي تطور أحد الطرفين تطور الملزوم فيحضر اللازم الملزوم هو اللافظ واللازم هو المعنى فهنا في المفهوم الأصولي اشترطوا أن يكون المفهوم لازما للمنطوق لازما للمنطوق لازم بين بالمعنى الأخف وهو الذي يكفي فيه تصور الملزوم لحضور اللازم هذا واضح إلى هنا عند الجميع بل فيه. نعم بين بالمعنى الأخص واضح هذا الكلام مثلا من باب المثال إذا قال المولى إذا بلغ الماء إذا بلغ الماء إذا بلغ الماء قدر كر هذا المثال إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسك شيء هذه الجملة فيها منطوق وفيها مفهوم أيضا منطوقها إذا عندنا ماء وبلغ مقدار الكر بعد لا ينجس هذا المنطوق بعد مفهومها إذا لم يبلغ هذا المفهوم بعد يخير إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجس لبلاقات الأشياء هذا البحث الأول البحث الثاني في النزاع في حجية المفهوم النزاع في حجية المفهوم قد يقول البعض يعني قد يستشكل البعض ويقول النزاع في حجية المفهوم لا داعي له اصلا لا داعي للنزاع في حجية المفهوم لماذا يقول لسببين أو بتعبير آخر لاشكالين هذا النزاع ليس في محله نزاعكم هل المفهوم حجة؟ أو لا هذا النزاع في غير محله يعني لا داعي لهذا النزاع لماذا قال أولا أولا مما لا شك فيه مما لا شك فيه أن الكلام إذا كان له مفهوم هذا لا شك فيه إذا كان للكلام مفهوم فهو حجة انا المتكلم أفضل للمتكلم على السامع وبالعكس أيضا وللسامع على المتكلم إذا قلت كلاما وهذا الكلام كان له مفهوم إذا قلت إن جاء زيد العالم فأكرمه إذا قلت هذا الكلام وهذا الكلام له مفهوم إذا مثلا غدا أنا جئت وقلت لك لم تكرم زيد قلت لي كلامك له مفهوم قلت إن جاء وزيد لم يأتي فإذا لم يأتي مفهوم الكلام هو هذا بعد إذا ما جاء زيد العالم فإكرامه غرواجي وهذا لا شك فيه إذا كان الكلام له مفهوم فهو حجة للطرفين كنا على الآخر فلماذا تقولون هل المفهوم, هل المفهوم حجة أو لا نعم نحن نقول حجة فسؤالكم هل المفهوم حجة سؤال لا داعي لنا لأن الكل يقول المفهوم حجة هذا اولا وثانيا ولو سلمنا بجريان النزاع في المفهوم هل هو حجة أم لا فبحثه ليس هنا نحن نقرأ الآن في أي مبحث مباحث الألفاظ لا مضاحث الألفاظ وأنتم تقولون حجة أو ليس بحجة حجة أو ليس بحجة نبحثه ليس هنا نبحثه في مضاحث حجاج هناك يأتي في القسم الثالث فلهذين السببين هذا البحث الثاني لا داعي له واضح؟ المصنف يقول في الجواب يلتفت إلى الجواب يقول هذا الاشكال مقبول لو كان النزاع في مفاد كان الناقصة ونزاعنا في مفاد كانت تام. وفرق بين المقامين مثلا نحن حينما نقول المفهوم حجه أم لا لتعبير آخر نريد أن نقول نريد أن نقول هذا الكلام هل هل هذا الكلام له مفهوم أم لا إذا ثبت له مفهوم فهو حجه قطعة نزاعكم يأتي لو أثبتنا أن الكلام له مفهوم نزاعنا هنا في الأصول نريد أن نثبت نريد أن نثبت أن الشرط له مفهوم أو لا وليس نقول له مفهوم ثم نقول حجه أو لا لا ليس هكذا نحن نقول هل هل هو كما يقول المناطقة هل هو ام لا يعني هل له مفهوم ام لا واضح مفاد هل البسيطة هل هو مو هل هو طويل من باب ثبوت شيء لشيء فرع الثبوت لا لا ليس هكذا بحثنا هل هو موجود ام لا فهنا في المفاهيم نحن لا نبحث ان الكلام اذا كان له مفهوم هل مفهومه حج أو لا لا نبحث هكذا نحن نقول هل الشرط له مفهوم؟ هل الوصف له مفهوم؟ هل الغاية والعدد واللقب له مفهوم او لا؟ فسؤالنا بحثنا هنا إشكالكم يصح لو كنا نبحث بعد الفراغ من إثبات المفهوم إشكالكم صحيح آنئذ تقولون آنئذ تقولون إذا كان له مفهوم فهو حجة قطعا ولكن نحن إلى الآن لم نسلم الكبرى، لم نثبت أن الكلام له مفهوم، فبحثنا هل الكلام له مفهوم ألا؟ واضح الإشكال والجواب عند الجميع، هذا مشايخ واضح الإشكال والجواب؟ أحسنتم هذا ظاهر العبارة، بس المقصود هو هذا، هل؟ هل المفهوم حجة لأ؟ مقصودنا هل له مفهوم أم لا؟ ظاهر العبارة يهم بصحه الإشكال لا شك في هذا بس ظاهر العبارة عند الإشكال الصحيح لأن نحن نقول هل المفهوم حجة أم لا؟ ظاهر العبارة أن الإشكال صحيح لكن المقصود بالعبارة هو هذا لا نعم بحثنا في هل الب... البسيطه ولا المركبه بحثنا هنا ندفع الاشكار هو هذا البحث اتبع هذا البحث الثالث والاخير اقسام المفاهيم كلامي قد يكون صحيح قد يكون صحيح خب أقسام المفاهيم بعد أن عرفنا معنى المفهوم وأن بحثنا في الأصول هنا في المفهوم بالمعنى الأصولي وهو الدلالة الالتزامية للكلام واضح؟ بعد أن عرفنا هذا نقول ما هي أقسام المفهوم؟ قالوا في محله. المفهوم ينقسم الى قسمين مفهوم الموافقه ومفهوم المخالفه حتى نعرف محل النزاع هنا اين يعني بحثنا في النزاع اين في بحث المفاهيم مفهوم الموافقه قالوا هو ان يكون المفهوم موافقا للمنطوق إيجاداً وسلباً أن يكون المفهوم موافق تمام الموافقة متطابق مع الحكم مع حكم المنطوق مثلا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما اف هذا منطوق شو المفهوم لا واحد يقول مفهومة الضرب مو مهم القرآن قال منطوق مفهومه نقول هكذا مفهوم الموافقه اذا كان اوف ممنوع فمن باب اولى الشاتم الضرب مثلا القطيع الى هل يسمى مفهوم مفهوم الموافقة يعني الحكم في المفهوم موافق مثلا هنا في المنطوق يحرم قول أف مثلا أف كلمة استضجر ممنوع أن يقولها الإبن لوالده، صحيح وكذلك الضرب ممنوع فالضرب ممنوع موافق للمنطوق أف ممنوع يعني إذا كان أف حرام فالضرب ايضا حرام فأكت في الحكم مثال آخر ومي يعمل مثقال ذرة شرًا يرى أو لا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يرى؟ هذا المنطوق مفهومه شنو؟ مفهومه مفهوم الموافقة إذا عمل الإنسان أكثر من الذرة أيضًا يرى مفهوم موافقه بعض صار وهذا في العمل القليل كالحكم في العمل الكثير مثال ثالث صل من قطعك صل من قصعك من باب أولى صل من وصلك واضح؟ بعد بعد إذا من قطعك صله من باب أولى من وصلك صله أيضا ولذا هذا مفهوم الموافقة يسمى في الأصول باسم ثاني يسمى في الأصول مفهوم الأولوية أحيانا يسمى مفهوم الأولوية واضح المعنى فيها خب كلامنا مو في هذا في الأصول أكو قسم آخر اسمه مفهوم المخالفة وهو محل البحث هنا في الأصول مفهوم المخالفة شنو معنى مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة ما كان الحكم في المفهوم مغايرا للحكم في المنطوق كلبا وإجابة مثلا الجملة اللي قلناها قبل قليل إذا بلغ الماء قدر كرين لم ينجسه شيء يصير معتصم صحيح؟ يصير الماء معتصم لا ينجس مفهوم المخالفه قلنا في تعريفه ما كان الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق يعني عكس المنطوق تماما هذا المثال المذكور منطوقه عكس المفهوم المنطوق إذا ما بلغ هذا المقدار بعد ما ينجس واضح؟ المفهوم شيء يصير إذا لم يبلغ ينجس شوه؟ في المنطوق لا ينجس في المفهوم ينجس بحثنا هنا في الأصول في مفهوم المخالفة اذا التفتوا بحثنا في المفهوم ليس بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى المنطقي إنما بالمعنى الأصولي ثم قلنا المعنى الأصولي له معنيان قسمان قسم يسمى مفهوم الموافقة وقسم يسمى مفهوم مخالفة بحثنا هنا في الأصول في المفهوم الأصولي المخالف يعني مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة سنأتي نبحث فيه في أقسام ستة تقريبا مفهوم الشرط يعني هل الشرط له مفهوم؟ مفهوم الوصف؟ هل الوصف له مفهوم؟ هل اللقب له مفهوم؟ هل يعرض له مفهوم؟ هل هل إلى آخره؟ اتضح أصل البحث هنا هذا أول البحث في المفاهيم إذا أكي سؤال قبل أن نطبق العبار إذا أكي سؤال تفضل. نعم نعم هذا نعم نعم صحيح. بالمنطوق الشارع يقول لا تقل لهما اف صحيح هذا ولا تقل الى ما الى مفهوم كلامنا في, مفهوم في ما يحضر في الذهن في المفهوم اذا كان المنطوق اذا كان الشارع يقول اف لا تقول للوالدين من باب اولى لا ترفع ايدك على الوالدين هذا من باب اولى يسمو الموافقة تمهيد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 أين ما قرأنا؟ بلى؟ قلنا كان الأمر على سهل والذي يفهم منه يعني من اللفظ، فعل هذا فيساوق كلمة يساوق هي كلمة فلسفية، يعني إلها معنى فلسفي، هسا خلوا هي يساوي. خلوها المساوق بمعنى المساواه والا المساوقه في الفلسفه غير التساوي يختلف المعنى. فيساوق يعني قصد يساوي كلمه المدلول سواء كان مدلولا لمفرد مثل لفظ جبل مثل لفظ ذهب فضه مثلا او جمله رايت جبلا وسواء كان مدلول حقيقي أم مجازي مدلول حقيقي مثلا مدلول حقيقي أقول رأيت أسدا يعني قلبي أسد الحقيقي مجازي رأيت أسدا مثلا يقاتل في الجبهة تعني مجازي بعد يصنع. الثاني ما يقابل المصداق يعني المعنى المنطقي الأول اللغوي الثاني المنطقي ما يقابل المصداق فيراد منه من المفهوم كل معنى يفهم وإن لم يكن مذلولا لللفظ فيسر أعمل الأول فيعم المعنى الأول يعني الأول لفظ وغير الأول يعني الحاضر في الذين من لفظ احيانا خب وليس هذا محل البحث هنا في الأصول لا المعنى اللغوي ولا المعنى المنطقي المفهول الثالث ما يقابل المنطوق هذا البحث الأصولي المفهوم المقابل للمنطوق وهو أخص من الأولين يعني أخص من المعنى اللغوي والمعنى المنطقي وهذا هو المقصود بالبحث هنا المقصود بالبحث المفهوم بالمعنى الأصولي وهو أصلاح أصولي يعني أصلاح خاص يختص المفهوم بالمدلولات الالتزاميه مو للمفردات للجمل التركيبيه سواء كانت انشائيه تلك الجمل كما قلنا ان جاء فلان فسعله كذا او اخباريه ان ركبت البحر من دون وسائل نجاة اغرقك البحر ان ذهبت الى الغابه أكلك التبع هذا الكلام مع انه اخبار لكن له مفهوم ايضا فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم بالمعنى الأصولي طبعا وإن كان من المدلولات الالتزامية المفرد اللفظ حينما أقول جبل هذا له معنى في الذهن لكن مو محل البحث محل البحث الجمل التركيبية أما المنطوق فمقصودهم من ما يدل على نفس اللفظ في حد ذاته عفوا ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملاً لذلك المعنى يعني المنطوق يؤدي ذلك المعنى إن بلغ الماء قدر كرين لم ينجسه شيء هذا المعنى محمول في اللفظ هذا المعنى يفهم محمول في اللفظ وقال بل له فيسمى المعنى منطوقا اذا كان صم من اللفظ وتستثنيه للمدلول باسم الدال مدلول يعني المعنى دال يعني اللفظ المقصود ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابق فقط وان كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقريب احيانا أحيانا اقول رايت اسدا يرمي هاي بعد صار بعد وعليه فالمفهوم الذي يقابل المنطوق ما لم يكن اللفظ حاملا له دالاً عليه بالمطابقة لا لا ميدل بالمطابقة وإنما بالالتزام ولكن يدل عليه باعتباره لازما يعني باعتبار مفهوم لازماً لمفاب الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى بالمعنى أخاف ولأجل هذا يختص المفهوم بالمذلول الالتزامي للجمل التركيبية مثاله قولهم إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء المنطوق واضح والمفهوم هم واضح فالمنطوق فيه مضمون هذه الجملة هو مضمون الجملة وهو عدم تنجس الماء البالغ كر بشيء من النجاة والمفهوم طبعا على تقدير أن هذه الجمله لها مفهوم إلى الآن ما قمنا لها أو لا نسلمه كأصل موضوع سلمنا بهذا أنه إذا لم يبلغ قدر الثور يتنجى وعلى هذا يكون تعريفهما بما يلي المنطوق هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق والمراد من الحكم مو حينما قلنا الحكم مو مقصدنا احكام الخمس التكليفيه واجب وحرام لا اعمن هذا اي حكم اخر حكم تكليفي او غير تكليف هذا ان ذهبت الى البحر اغرقت البحر هذا واضح هذا منطوق مفهومه انه له حكم لكن هذا مو حكم شارعين مو حكم واجب وحرام وحلال لا حينما قلنا الحكم في المفهوم عكس المنطوق مقصودنا الأعام من الحكم الشرعي وقال والمراد من الحكم الحكم بالمعنى الأعام يعني مو الأحكام الخمسة الشرعية فقط تكليفية وجوب حرموا استحبابوا كراهوا إباحة أحد الأحكام الخمسة وعرفوهما أيضا منطوق مفهوم بأنهما حكم مذكور هذا المنطوق وحكم غير مذكور هذا المفهوم وأنهما حكم لمذكور وحكم لغير مذكور وصنف يقول هاي التعاريف لا تخلو من إشكالات لكن المهم ما راح نشكل نيش باعتبار شرح لفظ بلفظ آخر من باب شرح الاسم فقط مو تعريف حقيقة حتى نشكل عليه وكلها لا تخلو من مناقشات طويلة الزيل والذي يهول الخاطب أنها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة في التعريف والمقصود منها واضح كما شرحنا. نعم. <تصفيق> <تصفيق> هذه تعريف؟ لا هذه تعاريف صحيحة لكن المصنف يقول هذه إذا كانت تعاريف حقيقية حدية يمكن نشكل عليها. بس هذه تعارف لفظي يعني إبدال لفظ لفظ آخر فما تدعني الإشكال فتعريفنا هو الأسود المنطوق حكم دل عليه اللافظ في محل المطق والمفهوم عكسه النزاع في حجية المفهوم لا شك إن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه فيكون حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم كسائر الظواهر الأخرى. إذن لا معنى لهذا النزاع في حجية المفهوم؟ هل المفهوم حجة أو لا؟ إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقول مثلا هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟ هذا النزاع لا داعي له. هذا الإشكال الأول والشكال الثاني وعلى تقديره يعني ولو تلمنا جريان النزاع. في المفاهيم فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حدية الظهور بل ينبغي أن يدخل هذا البحث بحث المفهوم بحث الحجة أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حدية الظهور وحدية الكتاب ونحو ذلك والجواب. إن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو شوفوا هذا النزاع في وجود الدلالة على المفهوم يعني هل هناك مفهوم أو لا أي في أصل ظهور الجملة فيه يعني في المفهوم وعدم ظهورها فيه وبعبارة أوضح النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلاً أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القراءة الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط وهل هي ظاهرة في ذلك أم لا لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وبعد اعترافنا بوجود المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته لو قلنا لها مفهوم بعد لا نزاع يكون فإن هذا لا معنى له ويكون إشكالكم صحيحان إذا وإن أوهم ذلك جناب السيد وإن أوهم ذلك ظاهر العبارة ظاهر تعبيرهم كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حج أم لا ولكن غرضهم ما ذكرنا كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة لكن هذا خارج عن محل الكلام كلامنا مع التجرد عن القرينة على ذلك المفهوم فإن هذا ليس موضع كلامهم بل موضع الكلام موضوع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة إذا كانت هناك قرينة بعد لا بحث يصير بعد. أقتام المفهوم ينقسم المفهوم إلى الموافقة والمخالفة مفهوم الموافقة ما كان الحكم فيه الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق فان كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا كان في المفهوم الوجوب ايضا وهكذا كدلاله الاولويه في قوله تعالى ولا تقل لهما اوف على النهي عن الضرب عن الضرب والشتم للأبوين وهذا من باب أولى ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلام من التأسيف المحرم بحكم الآية. مللي؟ لا لا لا. هذا مفهوم مفهوم موافقه مو مخالف نعم. أي رأيك بس؟ لا ما مشروف الآية. ولا تقل لهما في مطلق الآية يعني هو في حال الكبر هذا <تصفيق> كلام آخر يصير وهذا طبعا ما يكون وقد يسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب ويسمى الأولوية أيضا ولا نزاع في حجية مثل مفهوم الموافقة هذا ما عدنا نزاع فيه بمعنى دلالة الأولوية على تعد الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم وله تفصيل كلام يأتي في موضوعه إن شاء في موضوعه إن شاء انما الكلام الثاني في المخالفه ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ يعني اذا كان المنطوق الوجوب المفهوم قد يكون الحرمه احيانا عكس المنطوق مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق وهذا محل البحث وله موارد كثيره وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل وهي سته مفهوم الشرف اولا الوصف ثانيا الغاية ثالثا، الحافر رابعا، العدد خامسا، مفهوم اللقب ثالثا، أول مفهوم الشعر، وصلى الله على محمد وآل الصديق.